بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جديد وعمل جديد حب الأعمال الله سبحانه وتعالى يوم جديد بنفس النية نية إرضاء ربنا عز وجل ونحن نفرح ربنا سبحانه وتعالى والنحن يوم الجمعة لما نروح ذا ربنا عز وجل ينده علينا أين المحبين والمحبوبين أين أهلي الذين عاشوا في الدنيا لإرضائي أهل الله سبحانه وتعالى إحنا يا جماعة فعلا بنشهد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفسنا نحس باللحظات دي لحظات ارضاؤه لحظات قربه لحظات فرحته وربنا سبحانه وتعالى ما اتأخرش علينا ولا بخل علينا ان هو يقول لنا ان هو بيحب ايه وإيه اللي بيرضيه وإيه اللي بيفرحه بل ايه الاعمال اللي ربنا بيتحك لصاحبها يساعدك هناك. لو في يوم من الايام ربنا عز وجل دي حكلك ضحك الله له فلا حساب ولا عذاب عليه يوم القيامة وإحنا النهاردة عمل النهاردة جميل جدا إن كلنا عندنا قدرة إن إحنا نعمله وعمل النهاردة بيرأي الإنسان في مقامات القرب من الله بحيث إنه هينبهر أنت لو عملت عمل النهاردة هتنبهر هتندهش بمقامك يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى لأن كل أهل العرض على الله يندهشوا بمقامك ويتمنوا مقامك عمل النهاردة أنت ممكن تكون يتيم ما عندكش أب أو أم ممكن تكون لسه ما فما عندك زوجة أو ما عندكش زوج ممكن تكون لسه ما خلفتش ما عندكش أهليات لكن كلنا عندنا أصحاب عمل النهاردة هو الأخوة والحب في الله وقبل ما أكمل كلامي على الأخوة والحب في الله وأقول لكم أدي ربنا بيحب الأخوة والحب في الله وليه ربنا بيحب الأخوة والحب في الله عايز أقول لكم ان لما نقول الأخوة والحب في الله كثير مننا يفتكر نفسه إنه هو أيوة أنا أخ وبحب في الله وده شعور جميل انك انت تبقى واثق من نفسك في حاجة زي كده لكن عايزك تسمعني النهاردة لان احنا عندنا مشكلة كتير مننا فاكر ان هو صاحب صاحبه فعلا وفي نفس الوقت الكل بيقول الصديق بقى عملة نادره جدا اليومين دول فشيء في تناقض ما بين ان تفتقد الصديق وفي نفس الوقت الكل فاكر نفسه صاحب صاحبه وصديق وعنده اخوه وحب في الله فتعالوا النهاردة مع بعض نعرف قد ايه ربنا بيحبها هذه الاخوه تبقى اخ وحبيب في الله عشان ربنا يحبك ويرضى عنك وليه ربنا دي يحب هذه الأخوة هتنبهر يوم القيامة أمام الخلق في وقت الخمسين ألف سنة والناس كلها وقفة في العرق إلا من رحم الله عز وجل والناس كلها مستنيها الحساب ويبدأ بمجيء رب العالمين وربنا يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ظل خلص كلام موضوع خلص طب يا رب والناس اللي عندهم أخوه وحب في الله اللي كانوا مقصرين شوية خلاص كده تعالوا في ظل ربنا والعلماء بيقولوا ان يوم القيامة التدرج من أحسن لأحسن لأحسن لأحسن نهاية برؤية وجه الله عز وجل فانت ما ينفعش تتحط في الظل وبعدين تخش النار او تتحط في الظل ظل العاشر ربنا وبعدين يعني يقل ما في الجنة انت في أحلى حتة ان شاء الله لانك في أحلى حتة في ظل ربنا عز وجل في حتى في وقت الح بقول لك خلصت يعني كل يوم القيامة اختزل فوقفه في ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى للي عنده اخوة وحب في الله بل الحديث ده واسمع النبي ازاي بيوصف صلى الله عليه وسلم حب ربنا للاخوة والحب في الله سيدنا محمد وصف ان حوالين عرش ربنا في ثلاث منابر منبر من فضة ومنبر من ذهب واعلى درجة منبر من نور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اناس يجلسون على منابر النور حول العرش يغبطهم الأنبياء والشهداء الغبطة تمني المكا... المكانة والمقام الأنبياء يغبطوهم والشهداء فقال الصحابة يا جمال الحديث ده قال الصحابة يا رسول الله صفهم لنا حتى نحبهم بس عشان نحبهم فديج معاهم شوف من كتر ما الصحابة مش متصورين رفعت المقام طب بس طب نحبهم طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقوام تحابوا في الله على غير أنساب بينهم مفيش فيش وبين بعض قرابة وبنحب بعض في الله، صحبك، صديقك، صحبتك، أختك اللي بتحبيها في الله كلام ده يا جماعة للكبار والصغيرين، ستاته الرجالة للشباب والبنات كل واحد عنده أصدقاء، وعجلت إليك رب ربي لي بتعلم اليوم كيف أكون أحب في الله فعلا لحسن ربنا يا أسطر أكون بداعي أن أنا فعلا صاحب صاحبي وعندي أخوة حب في الله وأطلع يوم القيامة مش ده المقام أو مش ده المقام اللي أنا عشت فيه الموضوع يستاهل يا جماعة وأجمل حاجة أن كلنا نقدر عليه ليه يا رب ليه يا رب عايزنا نتقرب إليك بالحب والأخوة في الله وعلى فاكرة لما أقول لكم ليه هتفهم يعني أخوة وحب في الله وأقولك قبل ما أقولك ليه ربنا بيحب الأخوة والحب في الله كده حديث جميل قوي لما واحد راح يزور حد من أصدقاء أو أخ ليه في الله في منطقة تانية أو بلد تانية هو ربنا يعلم كل شيء ويعلم ما في الصدور بس بعت ملك يسأله مشان مش يقول لربنا فربنا يعرف عشان يقول لنا احنا والحديث يذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الملك في الطريق على مدرجته قال لماذا تذهب معنا الحديث يعني رايح لإيه هل لك عنده من نعمة تربها يعني في حاجة في بالك عايزها منه مصلحة قال لا غير أني أحبه فقال الملك إن الله أرسلني إليك مخصوص إن الله أرسلني إليك ليخبرك أنه أحبك ياللي عايز ربنا يحبك يحبك أنت لو عايز ربنا يحبك انتي اسمعوا معايا النهاردة الأخوة والحب في الله عشان نقول له ربنا أحبك ربي بصدق الأخوة والحب في الله بتحب لي ربنا الأخوة والحب في الله سبب عجيب جدا ان حتى تفقد أقوال أهل العلم وتأمل فيها وتتبعها ما وقفت على السبب في يعني فيما أعلم والله أعلم الحب في الله والأخوة غالية عند ربنا عشان انت بتراعي روح ربنا اخترها لك فعالم الذر أنا أقول لكم معنا كلام ده في عالم اسمه عالم الذر العالم ده كان موجود وقت ما ربنا خلقنا في الغيب عنده ده كلام أهل العقيدة قبل ما ينزلنا للدنيا وقت ما كان بيزرع جونا فطرة أنه الله قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيديه فاستخرج كل نسمة كل إنسان هو خالقه إلى يوم القيامة ربنا وقفنا كلنا أرواح مش أجساد أرواح وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فكلنا قلنا أيو يا رب أنت ربنا قالوا بلى شهدنا فربنا قال لهم أن تقولوا يعني حتى لا تقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين شان ما حدش يقول أنا معرفش ربنا ربنا فطرتنا عارفين في إله ففي العالم ده اللي ربنا عز وجل خلق فيه سيدنا آدم وطلع الأرواح واشهدها علي علي سبحانه وتعالى اختار لك أرواح يعرفك عليها اختار لك أرواح أصحابك فعرفك عليها هناك فعلم الذر كما يقول آل العقيدة عشان كده فكر الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف هنا في الدنيا اللي يتعرف هناك يأتلف هنا وما تناكر منها اللي ما تعرفوش على بعض وما تصحبوش وما تناكر منها اختلف الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فصحبك هو الروح اللي ربنا اختارها لك فلما ترعى انت بتراعي اختيار الله انت حبيته ده معنى الحب في الله ده. حبيته لانه الروح اللي ربنا اختارها لك زي ما هو بصفاته كده بعيوبك وعيوب مزي... مميزاته ومميزاتك زي ما انتوا كده ربنا اختاركم لبعض مرة قابلت واحد من اسدتي الدعاء قابلته كنت بقيتين ما شفتهوش كان قناسب كان أول مرة شوفوا على الحقيقة. بينا بنا بعض مكالمات تليفونية جميلة وبنشوف بعض كده ايه بالأرواح والقلب يعني قبلت وخدني حضن يا جماعة وقال لي في ودني قال لي يا مصطفى الحضن ده هو حضن تلاقي الأرواح في عالم الذر أيام ألست بربكم قالوا بلا شهدنا. ساعتها رجني وهو بيقول لي كلمتين دول فأنت لما تحب صاحبك يعني ايه حب في الله؟ أنت ناسي أي مصلحة أنت مش فاكر غير حاجة واحدة هو الروح اللي ربنا اختارها لك في عالم الذر يوم أن أشهدنا عليه ألستب يا ربكم ده معنى الحب في الله لا بيزيد بالعطاء ولا بيقل بالجفاء حب الروح اللي ربنا اختارها لك عشان كده تيجي على منبر النور يوم القيامة أنت مش بتاع مصلحتك أنت بتاع اختيار ربنا سبحانه وتعالى وأكرمت الروح اللي ربنا عرفك عليها يوم ما خلقنا في عالم الذر أحبك ربي بصدق بالأخوة والحب في الله اتفقنا يا جماعة هنملي قلوبنا بالحب في الله والأخوة الصادقة هنملي قلوبنا بالشعور بنعمة ربنا عز وجل أن خلق لي صديق وعلق روحه بي وعلق روحي بي اختيار عالم الذر. وصدق سيدنا عمر بن الخطاب لما قال ما أودي عبد مؤمن بنعمة بعد الإسلام خير من الأخ الصالح أكيد أو الأخت الصالحة لو كنت أنت بنت خير من الأخ الصالح فإذا رأيت ود من أخيك فستمسك به يلا نمسك في بعض ونقرب لبعض ونحب بعض بس بصدق الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويحبه ويفرح بينا ويضعنا في ظل عرش وعلى المنابر من النور أحبك ربي بصدق الأخوة والحب في الله أعمل يا رب أعمل يا عشان فعلا أكون محب في الله مش بدعي إننا راجل وبحب صحبي أهل التربية وأهل العلم بيقولوا إن في ثلاث صفات يجعلوك أخ في الله ومحب في الله وصادق في محبتك مروءة اللي هي قدعنا وصبر وصفاء مروءة صبر صفاء خلينا نبدأ أول واحدة اشتقول ربنا أحبك ربي بصدق حبي لصحبي يا لما ربنا عز وجل خلق الإنسان مخلوق فيه نقصان وهذا النقصان من أحد حكم ربنا علشان نقرب لبعض عشان نكمل بعض فأنت ربنا عز وجل خلقك وخلق حواليك ناس محتاجا لك وحط حواليك ناس أنت محتاج لهم فزي ما المفروض يسدوا احتياجك ويسندوك انت كمان المفروض تسد احتياجهم وتسندهم وبتبقى شيء جارح جدا ان صاحبك اللي بيحبك اللي روحه اتعلقت بروحك وربنا اللي اراد كده يلاقيك مش جدع يلاقيك عيل يعني يلاقيك ما عندكش مواقف المساعدة اللي يفتكرها لك يلاقي نفسه وحيد فاشد لحظات احتياجه للسند والصديق مش هنسى ابدا اول درس حضرته في حياتي كان لأحد الدعاء الكبار جدا كلام ده من حوالي 12 سنة تقريبا تعرف الدرس ده حضرته ازاي حضرته عن طريق واحد صاحبي جدع قوي حب ان هو يسمعني عن ربنا عد عليا وعلى صحابنا فكنا تمانية فعربية صغيرة كده من غير شنط هاتشباك يعني صغيرة كده تمانية كل اتنين مطلعين دماغهم من شباك وورا في الكنبة العربية بتحك في كل مطب بتعدي عليه مش مهم العربية مش مهم حكتي المهم انتو يا صحابي تعرفوا ربنا ومنها ومن ساعتها لغاية دلوقتي وربنا كرمنا كلنا بسبب البارسة ده كان فتحة خير ولعل البرنامج ده كله يكون في ميزان حسناته لأن هو اللي جبنا أو جبني للخير ده ويا رب الخير ده كله يكون لي عشان موقف جدعانة ورجولة أعرف واحد صاحبنا تاني ربنا موسع عليه وموفقه علميا فزهنه الحمد لله حاضر فشاطر في دراسته في الجامعة هو كان بيجمع أصحابه وياخد من وقته ومن جهده وانت عارف ساعات في السنة ده بيبقى فيه خباسة خباسة لو انا انجح عشان اطلع الاول ومش مهم حد تاني عشان اخد النجاح لنفسي كان بيلم صحابه وياخد من وقته ومن جهده ومن ماله ويمشي في مسافة طويلة عشان يلمهم في بيت واحد منهم يشرح لهم عشان وقت ما يجي الامتحان الكل ينجح راجل جدع يقف جنب الناس شخص ده ربنا ينظله نظرة الحب عارف لي عارف لي ربنا يحب المروقة اللي هي جدعانة لأن أصل الحب الصادق هو العطاء فربنا يحبك تبقى جدعا مع صديقك لأنك لو بتحب في الله فعلا يبقى لازم يبقى عندك عطاء اللي هو الجدعنا أما الشخص اللي بياخد ده مش صادق ده كذاب في حبه ده إنسان مصلحجي وأسوأ شخصية في الدنيا تعرفها يا رب أنا ما أكون كده ويا رب ما أي حد يكون ترميزه عند صحابه مصلح جي بتاع نفسه بتاع مصلحته مش أنسي يوم حد من الأصحاب ما قدرش يحضر جنازة أبو واحد صاحبه تصور مثلا واحد من الناس أبو يموت فيحتاج أنتيمه صاحبه حبيبه يغسل معاه ويدفن معاه ويبقى جنبه وهو بيعيط وبيودع أبوه صاحبه مجاش أصل الصلاة والدفن الساعة 12 في صلاة الظهر وصاحبنا مش عايز يصحى بدري فسب صاحبه يطلع أبوه من التلاجة تلاجة الأموات من المشرحة يغسل ويكفن ويبكي ويتفن لوحده عشان مش عايز أصحى بدري عشان نايم بعد الفجر مع معيلا وتخاذل وربنا ما يحبش أبدا هذا الإنسان إن صاحبك الحق من كان معك ومن قد يضر نفسه لينفعك ومن إذا هم الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك كلام سيدنا علي بن أبي طالب الصاحب الصح اللي يضحب بنفسه عشانك نحري دون نحرك يا رسول الله دول اللي كانوا الصحابة الجدعان بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا في الحرب والمشركين كتير علينا وإحنا قليل اخفض رأسك يا رسول الله لا يصيبك سهم نحري رقبتي ولا رقبتك مش مهم رقبتي المهم رقبتك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحكي بنت إنها لما دخلت الجامعة صاحبت على بنت البنت التانية دي بتتكسف قوي لو الدكتور في الجامعة سأل سؤال تتكسف ترفع ايديها عشان تجاوب ده ملوش دعوة بالحياء ده كسوف بيأثر على تعود الانسان على التعامل مع الناس الحياء حاجة تانية فياكب بتكسف ترفع اديها لو سألها سؤال تحرك تتكلم لو عندها مشكلة تحرك تسأل حد من صحبتها بتقول انا خدت على نفسي عهد ان صحبتي دي انا هطلعها من الكسوف اللي بيعمل لها حاجز بينها وبين التعامل مع الناس بدأت تشجعها لما الدكتور يسأل أو لها قومي جوبي وزقها عشان تقوم تجاوب ولو جاوبت إجابة مترددة أقولها هو ده كلام صح قوي وبعدين حابنا نعمل مشروع مع بعض كنت بجيب لها الورق وخليها تقف قدامي في البيت عندي علشان تعمل المقدمة المشروع عشان هي اللي هتقف قدام الدكتور وقدام الناس لأنها بكرة هتتخرج ولو اشتغلت مش طعف تعامل مع الناس ولو اتجوزت مش طعف تعامل مع الناس مع جوزها ومع أهل جوزها ده كسوف زائد عن اللزوم لغاية معودتها عودتها تتكلم وتعرف تعبر عن نفسها بمنتهى الحياء بمنتهى الأدب لكن الكسوف اللي بيخلي الواحد عنده حالة من الانطواء ما تخلوهش يعرف يتعامل مع الناس أنا خدت عهد على الله ان يطلع منها الصفة دي عشان تعرف تعيش قريبة من الخلق ومش هنسى أبدا يوم ما قررت قصة جميلة عن واحد طلب من واحد سلفة فجري بسرعة جاب الفلوس من الدولاب جوه والدهاله ثم بكى فمراته قالت له انت بتبكي ليه هو أنت كنت عايز الفلوس ديليك؟ قال لا ولكنني أبكي لأني تركت صاحبي ولم أسأل عن حاله حتى أحوجته إلى ذل السؤال كده كده أشوفه بيتناهد ومسألوش مالك كده أشوفه سرحان ومسألوش مالك لدرجة أنه بخليته يقول لي لو سمحت ومدق ديلي صاحبك اللي بتحبه لو كنت صادق قل له ربنا وأحبك ربي بالوقفة جنبه أقف جنبه بمالك ووقتك واسمعوا لو محتاجي فاطفض إذا كنت أنت بتدعيه بالجنة تبخل عليه بالدنيا دي كلمة أبو سليمان الداراني قال إني لأستحي لا من الله أن أسأل الجنة لأخي ثم أبخل عليه بدرها من, من الدنيا قل له أحبك ربي أنا فدا صحبي أحبك ربي بالمروقة والجدعنة عشان ربنا ينظر لإني صادق لإن الجدعنة والمروقة هي علامة صدق المحبة لو أنت بتقول أنا بحب في الله كن صادق وخليك جدع وقول لربنا أحبك ربي أحبك ربي بالجدعانة مع أصحابي تكون راجل في ظهرهم وإنت تكوني بنت جدعة تساعد صحباتك خلي ربنا عز وجل يشوفنا كده يحب الود اللي ما بينا مش تكون بنتخاذل وبنجرح بعض فأشد لحظات احتياجنا البعض تاني حاجة أحبك ربي بالصبر على صحبي اتفقنا واحنا بنتكلم أن الأصل في الإنسان النقصان وكفى بالمرء حسنا أن تحصى عيوبه تبقى مالكش حل لو بتعرف تعد عيوبك لأن أصل عيوب الإنسان ما تتعدش من كترها إنسان ناقص والناقص ده بينتج عنه غلط والغلط ده بيطلع منك وبيطلع مني فعلاقتنا ببعض ربنا يحب يشوفها مبنية على الصبر على الأخطاء لك ليه؟ مش اتفقنا نعبد ربنا بما يحب وكيفما يحب طب ليه؟ أعرف ليه رب عشان رب فاهم لأن ربنا يحبك تتخلق بخلقه في الصبر على صحبته ليك رغم عيوبك وما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم الكريم من صاحبك وهو بعيبك عليم صابر على تقصيرك وسوء أدبك معاه ونسيانك ليه هو ما بينسكش ما يبخلش عليك دايما قريب منك وانت بعيد خليك كده ربنا يحبك تتخلق بهذا الخلق الصبر على الصاحب اما الانسان اللي دايما مع اول موقف او مع اول غلطة بيزعل وانتهت العلاقة ده بعيد عن ربنا عز وجل ده كانتش خلق النبي لو عايز تقول ربنا احبك ربي اعمل زي سيدنا محمد كان اصعب حاجة انه يزعل من حد واسهل حاجة انه يرضى عنه كان مرة واحد بيسأل بيقول انا كنت بحب صاحبي جدا كان بيحكي يعني بحب صاحبي جدا بس انا كان عندي مشاعر فياضة وهو كان انا عارف انه بيحبني بس هو لا اعرفش عبر عن الحب ده يا ما بعدت له رسائل جميلة اقعد اقلب فيها ربع ساعة عشان اول ما يشوفها يبتسم ويرد عليا برسالة اجمل لكن كان ساعات يقول لي شكرا جزاك الله خيرا مش عارف اشوفك قريب كلام كده تحس ان فيه جفاف بس هو صفة صديقه التاني هو بيحبه جدا زي ما هو بيحبه بس التاني ما بيعرفش يعبر قوي مش عارو مش فياضة ويا ما كنت اروح في المعاد واستنى وهو جاي انا مبتسم باخده بالحضن هو مبتسم بس سوا مش زي، عارفش عبر عن الحب زي. بيقول أنا كنت الكلام ده بيجرحني قوي، لغاية ما ربنا رضاني، رضاني يوم معيت. بيقول مرضي مرض دخلت فيه المستشفى، صح ده بسبب شغله وكان شغله مهم جدا وأخذ إجازة أسبوع من شغله، أسبوع كامل ربع الشهر يخدني وديني للدكتور. دخلت المستشفى أكثر واحد كان بيزورني أكثر واحد كان بيقعد معايا أكثر واحد كان مبتسم في وشي لو كانت أمي عايزة تروح مشوار ولا مش قادر لأن أنا في المستشفى ياخدها ويوديها ويجيبها أكثر واحد وقف معايا بالثلوس وقت ما احتاجت عرفت ساعتها إن ربنا موزع الصفات الحلوة أنا عندي إقبال وعندي حنية وهو عنده رجولة وقاعد عنا بس ما بيعرفش يعبر بالمشاعر الفياضة زي ما أنا بعبر عرفت ساعتها إن أنا كان المفروض أصبر على صاحبي جماعة احنا فينا العصبي وفينا المتسرع وفينا اللي ممكن يكون ما بيعرفش يقول كلام حلو ويجامل لازم نصبر على بعض ربنا بيحب يشوفنا بالصفة دي صفة الصبر لان ربنا صابر علينا على عيوبنا جدعنا واقف جنب صاحبك خليك راجل ما تبقاش عيل وانت خليك جدعه، بلاش معياله وتخاذل اتنين اصبر على صاحبك اصبر على عيوبه زي ما ربنا بيصبر عليك وزي ما نخلي الناس تصبر عليك واختم معكم عايز تقول ربنا أحبك ربي. بصدق الأخوة عايز تيجي في ضل عرش ربنا عايز تقعد على منابر النور والأنبياء يتمنوا مكانك والشهداء عايز ربنا يحبك وينادي عليك أين المتحابين في جلالي أول ما يبدأ الحساب خلي عندك صفاء عارفين إيه صفاء يعني بلاش نفسنا ما تبقاش قماص بلاش زعلك يطول بلاش تألف سيناريوهات سلبية من كلمة قالها صاحبك مش قصدها وتقعد تبني عليها عمارة كاملة من الظنون وعمل تنكت في نفسك ومحدش حاسس بيك ثم ده يوصل بيك للجفاء بينك وبين صاحبك ربنا ما يحبش كده ربنا يحبك زي ما قال سعيد بن المسيب لو عايز تقول له أحبك ربي قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا لا تظنن بها شرا وأن تجد لها في الخير محملا لا تظنن شرا بكلمة خرجت من أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا آه ربنا قال وقوله العبادي وكل عبادي الذين آمنوا يقولوا التي احسن وقل وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم المفروض نستخدم أحسن الألفاظ بس إحنا مع بعض صحاب يعني عادي يعني خدنا على بعض الشافع يقول ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته اللي عملت له حقك علي والله هنا آسف ويتقمص عليك ولغاية آخر اليوم قاعد مكشر ربنا ما ربنا يحب لما نسيب بعض مش نبقى مشاعرنا سلبية لما نسيب بعض ندعي لبعض الظاهر الغيب ربنا خلق ملايكه مخصوص تقعد كده عند دماغك لما تدعي لصاحبك انت مش تعرف تدعي له تدعي له لما تكون راضي عنه وعندك صفاء بينك وبينه كل ما تدعي له الملك يقول لك امين ولك بالمثل فيستجاب للملك فيك فانت تقول يا ربي يتجوز تجوز انت عشان الملك قال آمين ولك بالمثل ارزقه يا رب فلوسي ورزقك انت وصاحبك ان شاء الله ويعرف قد يا ربنا بيحب الصفاء ده لما الرحمن الرحيم العفو الكريم يقفل أبواب مغفرته وتوبته قدام اللي متخانقين قال صلى الله عليه وسلم هو بيوصف قد إيه قل له ربنا أحبك ربي بالصفاء مع صحبك ومصلحة صحبك بلاش مشاكل قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفروا لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا اثنان متشاحنان أفشين على بعض يقول الله أنظرها ذاني حتى يصطليها إخسارة كل المسلمين اللي في البيوت اللي حواليك دي ربنا لهم كل المسلمين اللي في الشقق اللي حواليك دي ربنا غفر لهم إلا اثنين متخليني مع بعض متجوزين بنحب بعض في الله ومتخليني مع بعض وكل واحد مستكبر عنده كبر مش عايزوا أنا آسف اثنين أصحاب متخليني مع بعض اثنين أرايب متخليني مع بعض قال صلى الله عليه وسلم بيوصف حال قلبهم الآسي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما يعني عند الله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام عارف ليه لأن خيرهما اللي قال أحبك ربي بفتح أبواب الرحمة والمغفرة لي أنا وصاحبي يا سيدي حق عليه متزعلش أنا الغلطان هو ممكن يكون شايف نفسه مش غلطان على فكرة سو بيفتح بيدي أبواب الجنة والمغفرة لنفسه ولصحبه عشان كده هو خيرهما اللي قال ربنا أحبك ربي بنبذ الجفاء وزرع الصفاء بيني وبين صديقي بيني وبين مراتي بيني وبين جوزي بيني وبين أخوي بينك وبين أي حد بتقول بحبك في الله انت الروح اللي ربنا اخترهادي يضا نبقى زي اللي النبي قال عليهم أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا المتواضع لصحبه الذين يألفون ويؤلفون جميل كده شخصيته جميلة مش بيبني الحواجز كده وتتخنق لما تعرفه الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلف اسمع الكلام وأبغضكم إلي المشاءون بالنميمة اللي عمال يوقع بينه وبين الناس وبين الناس وبعضها الملتمسون للبراء العيب واحد بريء مش قاصد وانت بتدور بتنكش في كلامه تطلع الكلام السلبي مش قاصد خلي عندك صفاء أحبك ربي بالجدعانة والمروقة مع صحبي عشان ده دليل صدق المحبة والأخوة أحبك ربي بالصبر على صديقي عشان دي صفاتك يا رب بتصبر علينا وانت بتصحبنا في رحلة الدنيا اللهم انت الصاحب السفر أحبك ربي بالصفاء اللي بتحبه يا رب العالمين ما قلت الصفاء ليه عارف الصفاء ليه عشان قلبك انت عشان إلا من أت الله بقلب سليم عشان قلبك انت تروح عند ربنا قلبك سليم ما فيوش غل ولا حقد طلع من كتر المشاكل قل له أحبك ربي قل له أحبك ربي بعد الحلقة برسالة مسج على الموبايل لواحد من صحابك أو واحدة من صحباتك كل سنة وانت طيب أي حاجة إني أحبك في الله بفكرك ندعي لبعض أو دعيله دعوة حلوة كده أنت عارف من نفسه فيها يلا خيرهما أنت خيرهما أنت أحبهما إلى الله يلا المسجات عايزين الشبكات كلها تتملي بالمسجات دلوقتي أحبك ربي بالإقبال على حبيبي وأخويا وصديقي حبا فيك وإكراما لهذه الروح اللي انت اخترتها لي يا رب في عالم الذر وحبك ربي بصدق الحب والأخوة في الله